هاي كيفك ام بعد الصراحه عندي شيء بقولها بس نو اه شكرا ليكي صح يا منو ف قلت له تشتقت لك وهو و مره حقيقي ومعليش يعني ترى في بحف صواتي يعني حلقي رايح مات يشفيح ومعنشي <تصفيق> و... <تصفيق> كل مقطع <من أقدر> ومعنشي <من> كل مقطع ومعنشيك لك <أشتكلك> وحب والله يوفقك إن شاء الله وبالله حاول تطمني عليك يعني شكل من الأشكال أحاول وبالله يعني بشكل يومي بس انا بخير وقطع هذه انا راضيه ف بشتاق لك تصير الاجازه بدونك او بس بس والله احسك يلا حضك الله تستودعك الله بتعدك زين طيب